وتحريض قبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء ديدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقايلكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغام كثيرة كذلك كنت 114. فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا